بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبده أيحسب ألا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مال اللبداء أيحسب ألم يره أحد أيحسب ألم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناهم